وَقَا الذيذَّ ل يَفْجُونَ لِقَ أَ لَناَا أُنزِل عَلَنَّمَل إِكَةُ أَوْ النرَ وََفْتَنَاء لَقَالُوا لَسْتَ بِفِي أنفُسِهِمْ وَاتًا طُونَ كَثِيرًا لَقَالُوا لَسْتَ